Bijzonderheid al zelfs al man tegen de strijd أذبت ثمود وعد بالقارعة، فأما ثمود فأولكوا الطاغية. طارها عليهم سبع ليال وثمانين أخل <تصفيق> النخاوية رسول ربهم فأخذهم أخذة الوابية إِنَّ لما طغى الماء حملناكم في الْجَارِيَةِ لجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة Dan. فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون إنني ظننت أنني ملاقى حسابيا، فهو Mm-hmm. Mm -hmm. شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية man Samen met u en met u. En Vlaa, opsum, en وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولو تقوى علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين ثم لقظنا منه الوثى Ik heb een سبح باسم ربك العظيم